فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْكَ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ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 وَمَن تَكُ رُ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ وَهُوَ قَوِيٌّ ثَوَّابٌ وَخَيْرُ عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروغ الرياض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 وَمَا يَعْلَمُ عِندَهُ إِلَّا حَصَاءً وَوَعَدَ أَن يَعْمَلُوا حَاضِرًا وَلَا يظلم ربك أحدا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 للظالمين بدلا